بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الدافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسفا فكانت ابا منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشؤمه ما اصحاب المشؤمه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم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 انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او اباؤنا الاولون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 فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ